أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشر الثمر فيها الفوائد والعبر وتناثر منها الدرر مثل النخيل بحسنه ينديلنا أشهز السمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر تا في إشراقها أو جن ليل كالقمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر تا في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل كالقمر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 وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك رفده عليه الصلاة والسلام أما بعد أسأل الله جل في علاه أن يبلغ كل واحد منا ومنكم أعظم من منا إن ذلك على الله يسير وإن ربي بالإجابة جدير وإنه على هذا كله قدير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 تعبدوا إلا الله، إن للكم نهياه وبشية، وأن استغفه رب أنكم إذا رجعت نفسك مع هذا الكتاب الذي أحكمت آياته، ثم فصلت، سجدت، ستجد هناك تقصير بينك وبين القرآن. فقال الله واهتز وثوبكم مما مضى ثم توبوا الي منه هو العاد ايش النتيجه لو صفيت صحائفك اليوم واستغفرت وتبت إلى الله وانطرحت وتبت من وراعت استغفرت الذنوب كلها ورااك الله منكسر تاعب مما مضى مستغفرا مما مضى وتاعبا في مستقبلك قال الله وأن استعفروا رب أنتم متوجون إليه يوم التعقم لو يقول لك الملك ملك المملكة أما فلان والله سأوم التعقم إيش تتوقع من القصور والسيارات والزقش بتوقع يعطيك وهم ملوك ملوك البشر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 وسيارات وزوجات وقصور وأموال وقنوص وأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك الملكي شيء يقول سبحانه يمتعكم متى عن حزنا إلى أجل مرسنا ثم تموت ثم كل واحد متعك فوق الأرض ما عاد يقدر أعطيك ولا ريالي ولا عاد يدرى وصل لك أي شيء إلا بإذن الله يدعوك أو يتصدق عنك بس ما يقدر يمتاعك إذا مت ما يقدر يمتاعك إلا واحد سبحان جل في ولاه قال يوم الساعة قمة حسنا إلى أجل مسمى حتى وأن تحت الأرض ويؤتِ كل ذي ضُر ضر مستعك حتى وانت متر في متر تحت الأرض يقدر يخليك تعيش أحسن من ملوك الأرض اللي فوق الأرض كله إن ذلك على الله يسير قال وإن تولوا ما يبغى يتب من موضة ولا يتب ما يسغر من موضة ولا يتب ما ما هو أرض قال وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أحبت الفضلة من أنار الله قلبه بالقرآن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 يعني ما هو بعالم ولا من هيئة شبار العلماء لا رسول من قول العزم من الرسل يقول فرعون الفاجر الكافر يقول عن أم أنا خير ما معنى هذا كلامه ما معنى أم أنا خير ما معنى, معنى حبتي ما معنى أم أنا خيط تكفون يا جماعة وقتنا هذا نبذل القرآن نقرأ التفاصيل وش فيه ندعو الله نتاجين يا رب ان تفتح على قلوبنا في يا رب اغفر لنا ذنوبا حالة بيننا وبين فهم كتابك يا رب اغفر لنا ذنوبا حرمتنا لذيذ خطابك قال الله عز وجل أن فرعون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو من عن موسى مهين. ولا يكاد يبين لا لا أصلا ما لا يكاد سبحان الله فرعون القبر يقول لموسى عليه السلام المكرم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين تعرف ايش يقول لموسى عليه السلام قال الله عز وجل ألم ربك فينا وليدا ولد استذينا منه كثرين وبعث فعلتك نفس طاب جايبنا يقول فعلت فعلتك التي فعلت وأنت اللي يتكلم في رعون جماعة يقول لموسى يقول فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بسم الله عليك أنت المسلم إذا فرعون إذا موسى كافر أجل أنت شن ليش فعلتك التي فعلت قضية قضية إعلام يا جماعة اللي يتكلم هذا كم قتل تم قتل الجماعة قتل ملايين أطفال يخرج من بطن أمه يجثواد قتل ملايين وموسى قتل واحد لكن لما يدخل قضية الإعلام يقول وأنت من الكافرين تعرف إيش طلع نفسه الفرعون طلع نفسه الحمل الوديع يقول ما وقال فرعون ذهولي أقتل موسى ولا يدعو رب ليش قال إني أخاف إيش تخاف مني الحمل الوديع قال أين يبد الذي لكم أو أيظهر في الأرض الفساد هذا يرهب المجتمع هذا طيب وأنت فرعون اللي ينبه العالم كلهم إذا هو قتل واحد صار هو الآن يظهر في الأرض الفساد أنت اللي قتلت ملايين عطنا إيش هويتك نفسك هل ما أوريكم إلا ما أرى وأهديكم إلا سبيل الله يعني جماعة القصة ميد ميد جديدة تعرف ماذا قال القوم اللوط ؟ أقدر خلق الله عن على الأرض الله ؟ ماذا يقولون ؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ماذا ؟ أخرجوا هذا اللوط من قريتكم ليش؟ ماذا فعلوا ؟ ماذا تنبهم ؟ إنهم وناس يتطهرون هذه المجأة جريمتهم ؟ فهؤلاء الأقدار ما يبغون الناس يتطهرون ما يبغون الأمر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والله حينما تقرأ الكتاب أنك تبدأ تراجع نفسك حتى مشاعرك تتغير قال الله عز وجل ولقص شماعة هذه قواعد قرآن سنن ما تتغير وما تتبدل ولقص إستمرت بأسل أعظم طبقة في الكون أعظم طبق خلقها الله الرسول وَلَقَدِتْ تُرْزِعَ بِرُسْلٍ مِّنْ قَبْلِكْ هو ويش طار بعدها ها فحاق بنص اللي يسخروا ونص هم رب العالمين فحاق بربع بأكثر لا فحاق بالذين سخروا من كلهم أيها حد نطق ببن شفع على أهل الدين أو الدين والله لا يتركه الله عز وجل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون تعرف شقولون النبي عليه الصلاة والسلام ما هو هيئة كبار العلماء جماعة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم يقول هذا يسئس شوف للنبي عليه الصلاة والسلام الله خلق الأنس والجن والملائكة تمستفأ منهم محمد بابي وأمي عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق عند الله وأكرم مخلوق عند الله عز وجل وجوده أكرم الوجود بعد رب العالمين يقول شو الاستحقار هذا الذي يذكر آلهتكم وهذا يسوي السال يتكلم على آلهتكم إن كان لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فإذا كان أهل النفاق يصبرون على أحجارهم وعلى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 لكن جماعة يبغالنا نقرأ الكتاب العظيم أكثر ما نقرأ الجرايد نقرأ الكتاب العظيم أكثر ما نقرأ الجرايد الواحد بيني يقرأ خبر بجريدة يعيده واللي يقص معه يبعد يقول في كل مجالس سمعت الخبر في جريدة فلانية ولا تقدر تقول كلما ما قعدت مجلس كله أقرأ عن آية في كتاب الله عز قريتها وهزت أركانك أخبار إجماع كلام بشر وتلقانا ننقص له نسمع له ننقل بيننا طيب سجلت سجل الآيات القرآن سمعتها هل ذكرت لك لو قعدت في المجلس تتكلم برأيك بل هو عندي ولا وعي يخوض الله عن زوجين والذين خذ كل كلمة بل كل حرف وذكّب على الجمل والذين اتقنوا مسجدا ما هو صحيفة ولا جريدة مسجدا لحظ كيف الله سبحانه يوصلك لك انك امتبر تنخدع المنافقين حتى لو بنوا مسجد والذين اتقنوا مسجدا براء وكفراء وتفريقاً بين المنين وإرصالاً لمن حارب الله رسولاً لمن حارب الله رسولاً من قبل يعني والله لو أنهم بدأوا يقرون المصاحب وبنأوا مساجد قال الله عز وجل وليحلقون لاحظون في في مسجد ويحلفون ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى ايش قال الله يصدقهم ايش قال الله قال والله يشهد انهم لكاذبون طيب الحين متى يا جماعه انا واقف اصلي قال الله لا تقم فيه أبدا لو تصلي في بيتك ما تصلي معنا هنا يا جماعة هذه دعوة لمقاطعة مسجد في المناسقين يقومون على الإضرار بالمؤمنين ومحاربة الله ورسوله فكيف أجل تشتري قال الله تقوم فيه أبدا أن مسجد صلاة تريد أوضح من هذه يقول الله لأن بعض الناس أو أكثر الناس اليوم أكثر الناس لا يعلمون أكثر ناس والله يا جماعة جاهل يقرأ الجرائد وما يجي وكل يوم انفتت دينه كل يوم مخلع دينه كل يوم ينقذ دينا لتنقضن عروة دين عروة عروة, عروة فيسمع من كلام كل دعوة تفسخ وخراب ودمار ثم يقول لك حسب الظوابط شرعي صح يا جماعة؟ ثم أكثر رأيك شو حسب الضواب الشرعية وبشكل اللي كاتب هذا من المؤمنين حسب الضواب الشرعية هذه ما هو سمد السورة بالعسل هذه نقطة عسل يدسونها بالسم كله كل كلامهم سمنا أو الأخر الله وجل عشان ما تنخذع بها الكلام فضحهم لك سبحانه جل في علاه قال جل في علاه إذا جاءك المنافقون لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أباك تستشعر النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ودخل عليهم جموعة من المنافقين قالوا نشهد يقولوا والله العظيم أنك بأبي وأمي أن رسول الله قال قالوا نشهد إنك لا شوف التأكيد لا رسول الله ما قال الله قال والله يعلم إنك الرسول وانتهت الآية قال والله يشهد إن المنافقين إيش فهم قالوا كذب هم قالوا إنك رسول الله شفت الله شفات كيف تعالوا مع المنافقين لا يخدعك بحسب الضوابط الشرعية يقول لو جاء قال والله إنك رسول الله قال والله يشهد إن المنافقين إيش لكاذبون ليه أجر الأسرة غم الذين يعني لا يخدعك حسب الضوابط الشرعية بل في بداية يعطيك آية من أو بقول قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله يطلع لك في بداية المقال حج يعطيك حاية من القرآن أو استشهاد بقول الصحابي قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فالله ما ينهي ولا آية فالآيات هذه إلا يخضح ينسف يقصمهم سبحانه جل قال وما هم بمؤمنين يقادعون الله ما يقدرون يخدعون يقادع يحاول يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما شف الآيات اللي بعدها قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا احنا مسدين والله ما نبغى للإصلاح للدولة ونبغى للإصلاح للمجتمع كذب والله قال وإذا قلد الأرم لا تبسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون والله ما تنتهي الآية فلا يفتحها الله مع أن كل كلامهم دين إنك الرسول الله ها أم آمنا بالله وباليوم الآخر طح أبعلمك الآن كيف تعرف لنبنات وإذا قيل لهم لا تكسدو في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم شف التأكيد إنهم هم المكسدون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إذا قيلهم الله قالوا سمعنا واطعنا إذا قيل لهم قال رسول الله لا يخلو رجل رجلا قالوا سمعنا واطعنا إذا قيل لهم الله عز وجل يقول ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم يعني مو بواختلاف واحدة ماشية بالسوق ما اختلط لحد ولا شيء ماشية بالسوق وهي تمشي متغطى لابسة خمسين عباد خمسين والله الآية تصلح لها لو إنها لابسة خمسين عباءة وستين قطعة وعشرين شراب المشكلة الوحيدة فيها كلها أن طلع صوتها وهي تمشي طيب طيب خلخال ولا أسم بالله أن الله لا يرقب وسيسألها عن هذه الأقدام التي حفكها سبحانه قال ولا يضربن بأرجلهن طيب ما إحنا شايفين شيء ليعلم لا متعليم ليعلم إيش ما في شيء طالع ليعلم إيش ما يظهرن ما يفدين ما يخفينا يعني من جوا تحت الخمسين عباية لا أفهم الزينا، فلم أحد شاف شيء. قال ليوعلم ما يخفين، أثبت الله الخفاء في الزينا. يعني مطلع، طالع ما في شيء، أسود فسود. قال ليوعلم ما يخفين من زينتهم وتوب طلعت ولا والتوه إن الله جميعا أيها المؤمنون على أن فإذا قل منهم خلاص، يا. وسمعنا وطعنا هذا الله عز وجل، وإذا قيل لهم آمنوا.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 تهلك العلماني تبغى تجعله يتقيى بما عنده قل له تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلا آية ولا حديث ينجل. مع ذنام يكتب لك مقال حتى تطلع دي صح تبغى دليل تبغى دليل افتح صورة النساء من أعجب الصور وكتاب الله كل عجيب الجن قالوا عجباً جماعة كم ذكر قوذا الله عز وجل عليما حكيما في كم ذكرت عليما حكيما كم عشر مرات عليما حكيما مو عليم حكيماً. عليما حكيم عليما حكيمة عشر مرات تعرف توزيع التمصور القرآن كم صور القرآن مية 14. كيف توزعت علي من حكيم منذ القرآن ثلاث مرات ذكرت مطرقة بين 113 سورة وسبع مرات يعني سبعين في المئة في واحدة تعرف شيء؟ صوت نساء يعني أسكت العلماني المنافق الله هو العليم الحكيم وأعلم بقلمه وأعلم وأحكم بمبين سبحان شوف إيش يقول الله عز وجل ربعة سأقول لك خمس أو ستة أو علمت كيف والله يا جماعة استعملتها في مناظرة بيني وبين أحد العلا في بقلم والله وكأنه فرح قد رش عليه الماء وهو البلء أغر أغرب الماء لماذا خطر آياته؟ قلت الله سبحانه يقول قل لهم كذب والله كل ما جايزير قلت قام ينتفق واللي شاف اللقاء ما يحتاج أصفه الله وجل يقول ألم ترى ألم ترى يعني ألم تعلم ألم ترى إلى الذين يا أخي كلام غير بس جماعتك ونخلنا نعطيها القرآن من قلوبنا ألم ترى إلى الذين يزعمون من الكلمة الحين قبلها تقرأ البعث تعرف منك هذا كذاب دعم الذين كفروا زين قال يزعمون يقول سألا ما نطالعني يقول لك أنا كافر في الله لا ولا يطلع لك وصالي أنا أطمن قالك أنا مسلم لا يقول الله بيقول لك احنا مؤمنين بالكتاب والسنة وحسب الضوابط شرعي ها قَالَ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ شوف الله ما يتكلم عن كفار يا جماعة لأن الكفار ما ي ما يزعمونهم من بقران صح بتشوف كافر يقول من بقران لا ما في لهم ملافقين هؤلاء قال الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن لازا وقت الجد والمحاكمة وتطبيق ها يريدون ايش ان أي يتحاكموا الى كتاب الله لا مستحيل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت احكام وضعية احكام غربية يتحاكمون قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ويريد الشيطان ان يضلهم ضلال بعيد ما انتهت ان شاء الله قال تبغى تهلكه طبق الآية الثانية اللي بعدها وش هي واذا قيل لهم تعال, تعال انت حين تقول انا مسلم وانا مؤمن بالله تعالى هذا تكلم انا ياك على بكتاب الله تعالى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله ها الله عز وجل يقول واذا سالتموهن متاعا ما هو دوام متاعات يقول الله انتبع بتسألها عطيني خذ كم خمس دقائق ثم ثلاث دقائق ما هو ساعات عمل مع بعض ها يقول الله انتبع فاسألهن من وراء الحجاب ما في اختلاط يقول الله سوف تهلك العمل يقول تعال هذه آية افراد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وتوه يزعم منه مؤمن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا مستحيل للإيواجة في القرآن فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك شغالي حفظ كذابين يحلفون إن أرادنا والله ما نبغى الله صلاح الأول احنا نبغى هذا المسكين والله قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ها إش قال بعدها الله صدقه إش قال إش قال لأنه هو شغال يقول مؤمن وما يطبق مؤمن ويخالف قاعد ينخر في الدين هاي دي ما عشنا الله عز وجل قال أولئك إيا رب منهم ها الذين يعلمون الله ما إيش في ألفنتهم لا وإن يقولوا تسمع لقوله كلام رب تبقى عصا صفي طول لي قال الله أولئك الذين الله ما في قلوبهم طيب أقرارهم يا رب فأعرض عنهم وعثم وقل لهم في أنفسهم قولا بنيها في الأعالي بعدها وما أرسلنا من الرسول هل الكتب اللي قاعد يأخذها وينخر فيها كل يوم تطلع يقول هني بيعلمه ما في إخلاص ولا إخلاص ما في لازم محرض نقول له ما في محرض وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع طاع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاؤوا هل الله؟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 الوجه يقول لك فلا ربك لا يؤمنون حتى حرف غاية يعني مستحيل يؤمن قبلها حتى ايش يحكموك تقول محرم يكتبون نعم محرم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما تكفي حتى لا يكتب ثم لا يجدوا فيه انفسهم حرج مما قضيت ما تكفي ويسلم ما تكفي تسليما الاختلاط حرام ولا حرام في آية وحديث ما في في آية لم في بنص الكتاب والسنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفو الرجال أولها ليش أنت جاين بدري الكلام والحديث كل ما له علاقة في اللي يجي بعده حديث يريد أن يثبت لك نقطة واحدة بس خير صفو الإجام أولها وشرها والله أنا وانا جاوب حديث هذا بس سبحان الله هل في المسجد شر؟ إيه وشرها ايش آخرها ليش كان جاي المتأخرين؟ لا كم من الحديث تعرف ماذا؟ قالوا وَشَرْ وصفوف النساء ها لو كان القضية جيبادري وإحسان لا كان قال أول أحسنها صح؟ قالوا وَخَيْرُ وَصُفُوفِ النِّسَاءِ آخرها وشرها أولها سبحان الله الآن هم ينظرون بعض أطلا وجيه هم يجن بعض أطلا يعني الرجل ما هو ملت بتاع الحمرة يعني ما يدري من وراه مجرد قرب هذا وقرب هذا ال المرأة والرجل يدخلهم في نطاق الشيطان يبدأ يلعب فروسه تكح عجوز وراه يضيع الصلاة يضيع حسبنا حين واحدة من خمستاعش فتخرم صلاتها ويخرب دينه صح؟ طيب النساء يشوفون الرجال ما يشوفون شيء شمر ولا عمايم ولا ما يشوفون شيء إذن يا أحبة القرب المنطقة الشيطان هذا يا جماعة وهم ما تتكلموا مع بعض يعني ما هم في العمل ويتكلموا مع بعض لا طيب يقول نبيع السلام البخاري إذا أخطأ الإمام الإمام يصلي ثم قال والله قوي سميع ما في ولا رجال حافظه حر ما حافظه تقول له الله القوي عزيز لا ما تتكلم علمنا يا رسول الله نأخذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قول كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا ورحاً علمنا يا رسول الله تتكلم مرأة تقول قوينا عزيز قال يفتح عليه الرجال تقول مرأة يصفق سبحان الله مع أنها بتقول آية يعني بتقول والله قويون عزيز ويبقى إلى طباح الخير يعوني وشوانا في القدار لنشوف النسفات في المكان هاي جماعة صادق سلطة حلال وحرام يقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث ابن عمر يقول ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء ما عاد خلو ما عاد خرج الرجال ابن عمر يقول والله ما دخل حتى حتى مات منهم. طيب مدام الدعوة في المسجد، ها؟ يعني يطلع النساء ما يخالفهم الرجال في مشكلة، في مشاكل. طيب إذا أخطأ الإمام كبر وكل رجاله ورانا ساهي وسجد المخوض ما يقوم. يفتح عليه الرجال يقول سبحان الله. المرأة هو سبحان الله لا هذا جماعة مت وكلام كله عن الله وما حد شايف أحد وهي في آخر مكان أو في أول مكان ومع ذلك أبا الله الزوجة وعرض رسوله يبلغنا أن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد لو كان الاختلاط حلال كان ما في أطهر من قلوب الصحابة كان جماعهم مع بعض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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يبغى اختلاط ويبغى تبرج ويبغى تعري ويبغى سينما ويبغى مرأة تسكن في في في فندق الحالة وتسافر وتحضر تطلع في المدرجات الأندية الحالة وتروح تسوي سباق المئة متر الحالة مع المجانين طيب قامت حلقة تحقيق القرآن ينهبني حلقات الإرهابيين بالضبط مثل ما قالت العون قلت وأنت من الكابلي يأمرون بالمنكر وينهونه عن المعروف كما يستهم أعداء الإسلام لإسلام اليوم أظهر بين العالم طيب يقام مخيم تلقى الجرائد شبك هل يجب لنس حفل أغاني ورقص وصاقفه في الشوارع وحريمه القصوم في الشارع وما يتكلم لا يأمرون بالموقع وينهون عن المعروف والمشكلة في ناس سبج والله يا جماعة والله إني أشهد الله على أحبكم بي لازم يجب يا جماعة لا يؤمن يمنحكم حتى يحب لي أخي ما يحب بعض الناس كانت مسكين ما يعرف والله العظيم فاهي جالس في الدنيا ما يجب هم قالوا السينما ايش دليلهم ها ايش دليلهم اللي مشى على اكثر ناس المساكن ايش دليلهم هم قالوا قال الله قال رسوله مستحيم قالوا يعني يا جماعة ليش انتم تكبرين الموضوع الحين العالم عندهم تشوش بيوتهم ولا ما عندهم عندهم يعني وقفت على هالسينما قاتلكم الله الحين جايب لنا دريد شرعي الحين يعني أجل لو كانت القاعدة صح يا مغفل أنا أتكلم على الألمانين لو كانت القاعدة صح كان نقول ما في ناس تبني في بيوتها إلا في الحين بجلس تقولون أن توضع عربي صح مو في واقع ناس تبني في بيوتهم الحين يتعاطى مخدرات ولا أجل ليش مساكين على العالم مفتوح بيوهات في الشوارع لعيش هالتناقض أصلا من قال لك يا مغفل أن ادشوش اللي داخل دوشناس من قالك انها حلاس لكن هم كذا يا جماعة يجلسين خرلك على منكر عشان تتميع وتطلبه وتقبله ثم يستثيقه المجتمع ثم يقولك يا اخي الحين ما في اختلاط في ما في اختلاط في نتشفيات خلاص يا سياسي خلاص في في الجامعة يا جماعة في قاعدة الواقع ليس اجع على الشرع عيدها الواقع ما هو دليل؟ ما هو قال الله وقال رسول؟ ان تخرب وتخربها تقول انا مخربها قلن بخرب الارضاني يعني واحد يسرق منك مئة ريال ثم مرت ثم جبعدين سرق منك مليون ثم سكتك ماذا يقول لك؟ يقول لك يا اخي انت همان زارت منك مئة وسراكت ماذا تقول له؟ تقول له هي صح والله مفروض طع حينها مستشفر وحينها صح سراكت مني مئة وسأمعتك صح كذا؟ هذا واقع مرير ما هو يحج على الشرع فهمني جميع أن أعرض عليهم؟ الواقع ما هو حجة على الشرط بل تقول إلا أنت سارق مني مئة وسارق مني مليون والله لحاسبك على سنتين كليا صح؟ ويكتب صاحب ثوابه تعرف اللعبة الإعلامية وشلون يجي الحين لص ويدخل على بيت ناس في الليل ويدزعهم بالسلاح ويكسر اللي يقدر يكسر ويطلق ويهدد بالسلاح ويفعل ويزني ويأخذ المال ويطلع ثم يمسكونه الشرطة وبعد مقاومة عنيفة وبعد ما لعب فيهم يمسكونه ثم بعدين تلقى بكرة في الظهر الصحو يقول لك الخط العريض أمن الحرية هذا يا أخيم ماذا في الناس معقدين يا أخي في الدول الكبرى ماذا حصل الضرب بس لم يتحبنا معه بهذه ضرب قدام الناس ويطلعون لك أم اللص هذا تبكي في الجريدة وتقول جاهل ارتفاع الضغط الضغط تموت اتباع ضغط الدم وهالناس المساكين يقولون الله مساكينة تجعوا قلبها على ولدها وليه يذهب ولدها مجهر ولدها مكسر الدنيا عشان كذا هؤلاء الخبثة يطلع لك واحدة ممسوكة ثانية والياهو بالله وينطلعه من صراصوبه وده طيب يا قليل الحياة ها لو كم أطفال دنا يا جماعة والله في المجاري أقسم بالله يقول للشيخ عادل المقبل والله نجمعهم بثلاثين طلع لي هالمسكين اللي ما يجون عاش مصيبة وأن مات مصيبة يقول الشيخ عادل يسمع ثلاث لغات اثنين عمرهم بـ 22 و 21 و 22 يقول سألت واحدة قلت له لو الآن في أدغال في نيجيريا يجيك حرمه ورجال يقول لك أن ترى أهلك وأنك ضيعناك في مكة وأنك قال والله العظيم أني لا أسجد بالله شكرا تطيب معك ومعك رطاه فصعدني وضعك العدل ما عجب شيء أبغى بس هذه أمي هذا أبوي بس خبر سأل الثاني قال لو تجيب أمك أبوك الآن وتأسف أمك كنا غلطنا ووتزوجنا وخلاص قال أقسم بالله إني لا أقطعهم في فرامة وأحطهم عند زبالة وأرحم القطط اللي تاكلهم مثل ما ذبوني عند زبالة يقول سألت الثالث قال أما أنا فوالله لا أبغى أفرمهم ولا أبغى أقطعهم ولا أبغى أذبحهم ولا أبغى أشفيهم هم ال الذي تفوق الخلق قائم على المشاحة والله ما أبغى منهم شيء في الدنيا لو أشوفهم قدامي والله لو أقدر عليهم ما أزوج يقول أنا أبغى إذا وقف بين الأرض العالمين وجابه العالمين قدامي يقول والله العظيم لا يا رب والله ما أرضى ألين أشوفهم يشوف النار والله ما أرضى يا رب إلى أن تقمعهم بقى مع الحديث ويغتغل فيهم السلاح هؤلاء ما يطلعون بقى يطلع لك حرية وما ليش حرية وهالمسكين ما له حرية اللي ما الممنطوف في المجال يعني ما له حرية يأتونك إذا بغوا يفرون في الحجاب لقولهم واحدة طاحت من باص تعثرت عبائتها مسكينة كادت أن تموت وتفقد حياتها ويجبوا نبوها ومها ويقابلوا معهم كانت هذه الضحية ضحية الحجاب التي تعثرت لابد أن يغير الحجاب ما هذه العباء يا جماعة كيف نسي يعني لعبي عواطف الناس لين بغسياء لحب ما تسوقي شو يقول لك طلع عنوان بالخط العيلة شادت أن تحلق أم سعد الله أعلم أن أم سعد أم سعد ذا أولاد أن تسعد وفي القصة الواحد يجيبها بسكين ويجيب لك قصة في حي من أحياء جدة أم سعد تستقطن في إحدى أحياء جدة وهي لم تكن عشاء ولا غداء والغاز، إصطوانة الغاز خلصت ولم تجد أحد حتى يعبئ لها إصطوانة الغاز فلابد، وين كانت المرض؟ عشان أم سعد وبيخليها تقود بعدين شف شف ال الظحت على المغفرين ثم بعدين طيب بس قال لا لابد أن نفتح قسم في المرور نساء ليش ما يصير يمسكون حمرة يفتحونها ف يأخذ الخطاب يا جن الحين تركبها مع واحد رجال تقول لي خايف على يعني فهم يقول عشان إذا وقفت واحدة تفتيش ما أجي الحمرة أتكلم الحمرة أجمل اللي يكلمها الرجال لا يكلم الحرمة لن يكلم الحرمة طيب بشغل الحرمة مع الرجال الرجالك اشتيارة واحدة ثمانتاعات عشان تشوف رأس الصحبة اشتيت معها السيداء والضحك على الناس سلسل ورسل ولن يطفنوا ولا تطع نهانا الله جماعة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وكان أمره فرقا صلى الله عليه وسلم فيها الفوائد والعبر وتنافرت من هدرك مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهد ثمر فيها الفوائد والعبر وتماثرة وتمكن من هدرك مثل النخيل بحسنه يهدي لنا ثمر هذه محاضرة التي منها الضياء قد امتشر كالشمس في إشراقها أو جنة ليل كالقمر هذه محاضرة التي منها الضياء ترجمة